سيدة تقول أنا أرملة ورزقني الله بعمل يغنيني عن الناس أنا وأولادي لكن في هذا العمل اختلاط بين الرجال والنساء وخاصة أن النساء غير ملتزمات وملابسهن لا تراعي الأدب والخلق وأصبحت أتضايق من هذا العمل ولا يوجد لي دخل غيره فماذا أفعل العمل بأية مؤسسة فيها رجال ونساء مثل المشي في الطرقات وارتياد الأسواق والاجتماعات العامة وعلى كل جنس أن يلتزم بالآداب الموضوعة في الشريعة التي من أهمها ما جاء في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقوله وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن وما جاء في السنه النبوية من عدم الخلوه المريبه والملامسه المثيرة والكلام الخاضع والعطر النفاذ والتجاحم إلى غير ذلك من الاداب ومع حفاظ كل جنس على الآداب المطلوبة عليه أن يوجه من يخالفها من منطلق قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وذلك بأسلوب حكيم يرجى منه الامتثال أو على الأقل تبرأ به ذمته من وجوب الوعظ على كل حال كما قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ولا يجوز السكوت على مخالفة الآداب اعتمادا على قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فالاهتداء لا يكون إلا بعد القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في نصوص أخرى وان لم ينتج النصح ثمرة وجب الإنكار بالقلب وهو يظهر في معاملة المخالفين معاملة تشعرهم بعدم الرضا عنهم فقد يفكرون في تعديل سلوكهم ومن العسير أن يترك الإنسان العمل في مثل هذا المجال المختلط فالمجالات كلها أو أكثرها فيها هذا الاختلاط سواء على المستوى المحلي أو العالمي فعلى من يلجأ إلى هذا العمل أن يلتزم بالآداب مع القيام بواجب النصح في والموعظة الحسنة والله أعلم